كذبت قوم لوط بنذر اننا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجينه بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد عذر ضبط وَلَقَد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد سر القرءان للذكر فهل